لا تبلؤن في أموالكم وألفسكم، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرة، وإن تصبر وتتقف، إن ذلك من عزم الأمور.